إياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 لا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل الَّوْ فَقُلْ على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما توعدون إِنْ يعلم الجهر من الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تكتب وإن أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون